رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته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 وبسدت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عام أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب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 ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حائرا إلا دللته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا عقيما إلا رزقته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 اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وہدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا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 ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها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 ولا من رحمتك آيسين ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز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 تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا اللهم وارحم يوم العرض عليك جل مقامنا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 اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل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 وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من جميع الآفات والأمراض والبلايا والمحن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 لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت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 أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس وأدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع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 وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا نورا اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين اللهم ثبتنا واجعلنا هداتا مهتدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء